يوم حصة العقيدة على حصة الفق، وما تضيع حصة الفق، فنحن على شرط سابق سمانية علوم في سمان حصص، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون، وهو خير مسؤول. قال المصنف رحمه الله العلامة الإمام. ابو محمد الحسن بن محمد ابن خلف البربهاري شروط النكاح ولا نكاح كيف تعرب نكاحها هنا ها يقول عبد الباري اسم لا طيب ماذا في اسم لا هذا اه هو مرفوع المبنية على الفتح طيب أصفت لبعض وأخطأت في بعض فأرضى منك بهذا لأنك أعجمي طيب ومن شروط اسم لا أو أن تعمل لا عمل إن هي ثلاثة شروط الأول أن يكون اسمها ماذا نكر وثانيا ألا يكون بين لا واسمها ماذا فاصل وسالسا ألا تسبق لا به بحرف قر عندئذ تعمل لا عمل ماذا إنا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كسرا ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له واذا طلق الرجل امرااته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثورا ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, غيره انتهى كلامه رحمه الله فائدة ما بال المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه تلك المسألة والذي نعرف أنها مسألة فقهية فأين الفقه من كتاب عقيدة ومنهج الأول على سنة اهل العلم الكبار انهم فعلوا فانت ترى الطحاوية ضمن كتابه الطحاوية مسائل فقهية كمسألة ماذا المسح على الخفي صحيح طي وكمسألة الرجم وهي مسألة فقهية يبا هذا الأول جريا على سنة أهل العلم إذا فنستفيد من هذا فائدة وأراها كبرى عظمة كن على سبيل ماذا المؤمنين وإياك والتفرد والإغراب فما زال الغريب منبوزا من أهل العلم لأن الإغراب في العلم ماذا شهرة والشهرة داء عضال قد تال والشهرة داء عضال وماذا وقد تال يا طلبة العلم واضح يبا إذن هو يفعل هذا قريا على سنة أهل العلم الكبار من أنهم ضمنوا كتبهم مسائل فقهية والله تعالى أرادنا أن نكون على سبيل المؤمنين فهذا من باب اتباع سبيل المؤمنين ولذا قيل أهل السنة والجماعة فهم جماعة أبدا ليس جماعة مكان وفقط إنما هم جماعة إيه؟ جماعة زمان على امتداد الزمان الثانية لأن المسألة لها طرف عقدي ولا تنفك مسألة من مسائل العلم القائزة موجودة إن شاء الله تعالى حق ابنتنا التي أرسلت في طلبها تستلمها بعد المغرب بعد صلاة المغرب أعني مباشرة من باب المسجد من يدي أبي مالك جزا الله خيرا طيب أعوذ فأقول يا طلبة العلم المسألة لها طرف عقدي مثال مسألة حد ماذا الرجم وما طرف العقدي لأنها بيننا وبين من الخوارج والخوارج قد أنكروا حد الرجم قالوا لا نجد في كتاب في كتاب الله بينما الرجم في كتاب الله أين تجد في كتاب الله دليلا يا طلبة العلم ها قل وما أتاكم الرسول أنت يعني أجبت من أقصر الطرق <تصفيق> وأحسنت ويقولون في الهندسة الطريق المستقيم هو أقصر بعد ما بين نقطتين صحيح؟ ولذا كانت المسافة بين ألف وبه أقصر من المسافة بين ألف و جي أول يا محمد نعم هذه الآية تلاوة لا. حكما لا تلاوة وهي آية سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة وصورة الأحزاب كانت طولا كصورة ماذا البقرة فنسخت ولكن بقيت حكما ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقضينا بينكما بكتاب بكتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله القرآن فهو في كتاب الله التوراة وشرع من قبلنا شرع شرع لنا ما لم ينسخ في شرعنا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحبر اليهود أستحرفك بالله الذي أنزل الكتاب على موسى أتجد في كتابكم حد الرجم فقال حبر اليهود أنعم في كتابنا حد الرجم بل الرجم شريعة فطرية ألا ترى القرد لما زنى قردها بقردة قد رجموهما رجم فإذا هي شريعة فطرية سموية كتابية إلى آخر إذا المسألة لها طرف عقدي فلذا ضمنوها كتب ماذا العقيدة فالسنة. لمصلحة سالسة وهي أن العلوم الشرعية ماذا تكاملية لا ينفصل علم عن علم بل كل علم هو بوتقة للآخر ومعين له وكل علم رباطه الآخر ووثاقه فوثاق علم الفقه الحديث صحيح وبوتقته ومعينه الأصول وأما علم التفسير فرائده اللغة وبغير لغة لا تفسير صحيح فجعل هذا من باب إثبات التكاملية بين العلوم الشرعية وهذا سبب سالس أن المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه هذه المسألة قوله لا نكاحا إلا بولي وهذه المسألة الأولى أقول للأدلة الآتية الدليل الأول قوله تعالى هي محكم آياتي مرحبا وعليكم السلام كيف حالك وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ قلت الآية في أن الله سبحانه وتعالى قال أن ينكحنا أزواجنا فنهى وليها الأصيل عن عضلها. بمنع الرجعة ان الولاية لزوجها وفيه انها ذات ولي في الرجعة فكيف لا تكون ذات ولي يعني ابتداء الدليل الثاني قوله تعالى في كتابه الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ألا أنت جراني ثمان حجج؟ فقوله إنك حك إحدى بنتيه فيه أن أمرها أن أمرها بيد أبيها تزويجا. وظاهر الآية أن تزويج المرأة إلى وليها بدلالة أولا عرضه أنكحكا ثانيا تخيره إحدى ابنتي وهذا في إشارة إلى ولايته لأنه خيروا بين هذه وتل طلبه المهر رابعا ختم الآية بقوله والله على ما أقول وكيل فهذه أربع دلالات من الآية على أن نكاح المرأة لوليها الآية الثانية أو الدليل الثالث عذراء قولوا تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن قال ابن كثير رحمه الله والآية نص على أن المرأة لا تزوج نفسها وقوله فانكحوهن أمر في اشتراط إذن الأهل وقوله أهلهن فيه معنى الولاية وفي الآية عموم أو خطاب جماعة خطاب جميع فانكشوهن بإذنه طب ماذا يفيد خطاب الجميع يا طلبة العلم مسالتكم اليوم إلا نظرا يسيرا من السؤال وأرى السؤال وأرى السؤال حثم في المجلس حسبنا ما نصيب منه بركة من دفع النوم والنعاس ومن هذا التسابق المحموم المحبوب المحمود بين طلبة العلم ماذا يفيد خطاب الجميع في الآية؟ ها؟ تعدد الأولياء ها؟ لا أحسنت يا عبد الباري خطاب الجميع إلى فرق بين امرأة وإه وأخرى كبيرة كانت أو صغيرة وإلا لما كان لخطاب الجميع معنى إذا لابد لوجود خطاب معنى لخطاب الجميع فانكحواهن بإذن أهلهن فطالما عمم الخطاب دل ذلك على أنه لا فرق بين امرأة وأخرى كبيرة كانت أو ثيبا كانت او, أو بكرا فالإذن حتم لازم في الجميع لا فرق طيب الآية الرابعة قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ماذا في الآية تنكح خطاب للرجال أي للأولياء فقال ولا تنكح المشركين بما يدل على أن الولاية شرط في النكاح ولذا قال محمد بن علي النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ الآية السابقة وقال أبو بكر ابن العربي وهي مسألة بديعة وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة في قوله ولا تنكحوا طيب إلى أدلة السنة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجا الإمام أبو داود بإثناد صحيح من حديث عمر وقد صحى بزيادة عند البيئ درقتني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاغار فالسلطان ولي من لا ولي له هذا الحديث فيه أكثر من دلالة على اشتراط الولي أراها تصل إلى خمس دلالات فمن النجم المجيب من السباق من طلبة العلم معك الخمس أكذا سريعا لماذا لست أسق بك عشان ما معك خمسة <تصفيق> سبحان الله طيب هات الاربعه لا بس اربعه مم. نفي النكاح نفي والنكره في سياق الشرط او النهي او النفي تفيد ماذا العموم والشمول لا دي مسألة اخرى اللي هي تشمل الكبير والصغير لكن لا نكاح النفي صحيح بما دل على عدم صحته أصلا من الأساس، لإن في فرق بين النهي والنفي، النفي أقوى في عدم له الصحة والبطلان، لأن كأن الشيء لم ينعقد من الأصل، لكن النهي أن الشيء قد انعقد أصلا، ولكن قد يكون فسد انتهاء، لكن هذا النكاح من أصله ماذا؟ فاسد كأنه لم يكن ولذا لم يسميه نكاحا أصلا والنكاح من مرادفات الزواج في الشرع صحيح اثنين أسلوب الشرط واضح أو أسلوب الحصر والقصر أنه لا يكون نكاحا شرعيا صحيحا إلا على شرط وجود الولي ثالثا يعني سأمشيها رابعا هذه تتقوى بما قبلها على وفق القاعدة القرآنية أن تضل أحداهم فتذكر أحداهم الأخر فالدلالة قد تكون ضعيفة تقوم بها الأخرى والبنيان المرسوس يشد بعضه إيه؟ بعضا ولا يضره موضع لا بنى رابعا وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل لا ما هيج الرابعة اتفكها باثنين ما ينفع هذا أحسنت أنه لما لا ضاع الولي أو لم يكن ولي تمام قال فالسلطان ولي من لا ولي إيه؟ من لا ولي له واضح ترى ما وجدت معي فك خالص حقك ثابت خذ هذا تعزى به حتى يأتي الخير أقول في خمس دلالات هذا الحديث على اشتراط الولي الأول قولوا لا نكاح من نفي النكاح يعني من أساس وأصله هذا الرابع أعطيله من مال وكان النكاح لم ينعقد أصلا قول لا نكاح إلا وأسلوب الحصر والقصر هو من أعلى الأساليب في اللغة العربية على الاشتراك والشرطية ثالثا قولوا وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل رابعا أنه لم يسقط الولي مع عدمه أي مع عدم وجوده فجعل السلطان وليا من لا ولي له خامساً واشتراط الشهود من اشتراط الولاية لأن وجود الولي أوقع من وجود ماذا الشهود هذه خمس دلالات نقول فوائد من الحديث فوائد عارضة الفائدة الأولى قول لا نكاه إلا بولي والنكره في سياق الشرط أو النهي أو النفي تفيد العموم والشمول، بما دل على أنه لا فرق بين ثيب وبكر يعني في اشتراط الولاية ثانيا قوله والسلطان ولي من لا ولي له فلم يجعل للمرأة ولاية على نفسها مطلقا حتى مع عدم وجود ولي طبعا مش أتكلم عن مسألة الإشهاد لأن هذه ستاتي مسألة ولها فروع كثيرة جدا يعني هذا الأصل من الأصول التي سطرها المصنف ستتحول إلى دراسة يمكنني أنا أقول رائعة لمسائل النكاح، مسألة الولاية والإشهاد والصداق وولاية السلطان والطلاق الرجل امرأته ونكاح المحلل ست مسائل ستتحول فيها الدراسة إلى دراسة رائعة يمكن فيها أن نلخص كتاب النكاح فتكون فتكون بهذا قد أصبت خيرين طبعا لسه مسألة الولاية فيها كلام كثير جدا لأنها الإجابة على إشكالات الأحناف أو شبه الأحناف في جواز ولاية المرأة ماذا ماذا الدليل الكم الخامس السادس الثاني من أدلة السنة والسادس عدا ما زلتم تخطئون في العد لست أدري أصابكم ما بي والأصل الشرعي لا عدوى <تصفيق> طيب نقول الدليل استاذ نعم. نعم طيب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي في كتاب النكاح وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها أي من أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر فلها المهر بما استحل من فرجها الله فإن اشتقر فالسلطان ولي من لا ولي له هذا الحديث كسابقه أيضا تكسر وجوه الدلالة منه على اشتراط الولي ولكن ترى الإجابة هذه المرة بلا جائزة عشان كده حدش رفع ايدي قد جائزة هترفع ايدي كل اتنين ولا آمن أن يرفع أحدكم ايه الداء والدواء ها يا محمود ما زلت أصيب منك خيرا مزرزخ الله الولد ده توكيد لفظي ولا توكيد معنوي توكيد والتوكيد هنا دليل على الأصل لأن توكيد الشيء يعتبر دليلا على أصله فلما أكد أنه باطل دل على أصله من البطلان كما تطلب المبالغة في استعمال السواك هذا تأكيد على أصل مشروعية له السواك وإلا لما أكدت على ماذا على المبالغة فيه فإمت هذه المسألة التأكيد على شيء دليل عليه على أصله أما أقول تأتي الساعة التاسعة ثم أؤكد فأقول ولا تتأخر فقولي ولا تتأخر تأكيد على ماذا على حضورك التاسعة فلما أكد على بطلان النكاح بقولي فنكاحها باطل باطل باطل هذا التأكيد هو تأكيد على أصله من البطلان اثنين من لا ولي له صحيح ثلاثة استحلال المهر كله لدي مسألة أخرى قلت الأول قولوا فنك أحواء باطل فقضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبطلان اثنين قولوا فنكاحوا باطل, فنكاحوا باطل فنكاحوا باطل فنكاحوا باطل فالتأكيد يدل على بطلان الأصل وهو النكاح ثلاثة قولوا فالسلطان ولي من لا ولي له فلم يجعل لها ولاية ما عدم السلطان بما دل على اشتراطه، إنه حتى مع عدم الوجود جعل السلطان وليا وطبعا هتاتي مسألة من السلطان أو من يقوم مقامه الآن يعني في ولاية النكاح يبقى هذه ثلاث دلالات من الحديث واضح الدلال الرابع قوله ايوم امرأة نكحت بغير اذن وليها فدل على اشتراط ماذا الولي لانه قال بغير اذن وليها فدل على ان سبب فساد هذا النكاح عدم اذن من الولي رابعا او خامسا انه في رواية قال نكحت نفسها في بعض روايات فلما أبطل ولاية المرأة على نفسها دل على اشتراط الولاية وهذا الدليل السادس الدليل السابع ما روى أهل السنن إلا أبا داوود. إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فقال أبو هريرة كنا نرى الزانية التي تزوج نفسها الحديث. قلت وفي أكثر من وجه على اشتراط الولاية. الأول نعم يا محمود. صحيح. طيب قلت قول أبي هريرة كنا نرى زانية التي تزوج نفسها فأفسده كونه نكاحا وجعله ماذا؟ وجعله زنا ولا يكون النكاح زنا إلا إذا افتقد ماذا شرطا من شروطه أو ركنا من أركانه اثنين أصل النهي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة يعني نفسها وقول ولا تزوج المرأة المرأة فأفسد هذا النكاح يعني بما افتقد شرط الولاية فأفسد هذا النكاح بما افتقد شرط الولاية الدليل السامن حديث سهل بن سعد الساعدي رواه السبعة إلا مسلما رواه السبعة إلا مسلما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أنها وهبت نفسها إليه أنها وهبت نفسها إليه وفي تمام الرواية لما قال صحابي أنكحنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكحتكها بما معك من كتاب الله وفي رواية ملقتكها بما معك من كتاب الله الحديث قلت وفي أكثر من وجه على اشتراط الولاية ليس إلا أنت ومحمود ها أرني وجوها جديدة يلا يا أستاذ لؤيد تفضل أنكحتكها أو زوجتكها أو ملقتكها دليل على الولاية والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم ولي صحيح فهذا يدل على اشتراط الولاية لأن الرجل ما خطبها من نفسها معنى التي جاءت تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خطبها من من, من النبي عليه الصلاة والسلام قال أنكحنيها رسول الله فلما خطبها منه دليل على اشتراط ماذا الولي وأن المرأة لا تخطب من نفسها وثانيا لقوله أن كحتوكها من كتاب بما معك من كتاب الله قول يا محمد ومعها هذه الرواية صحيحة لا يقف السماع للحكم على رواية بالصحة فكم نسمع ها شيخ حسناء صرته ما سني ثالثا قول اتفضل ماذا ماذا لا الهبة لهاش علاقة بالولاية الهبة هي الزواج بغير مهر لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام تولى أمرها لي لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صحيح؟ نعم يا محمود نعم هذا ما قلت قلت وقول الصحابي أنكحني يا رسول الله في دلال على الشراط الولاية من لم يخطبها من نفسها وإنما طلب نكاحها من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتوكها فيه أنها تزوجت بولاية النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه أرابئ ثالثا كما أفاد بعض إخوانكم من طلبة العلم أنها جاءت معها أبوها صحيح من تصحيح الشيخ رحمه الله تعالى أظار أني من تصحيح الشيخ رحمه الله تعالى وإذا قيل تصحيح الشيخ فهو من شيخ الألباني رحمه الله وفي ذلك من اشتراط الولي لأنها لما جاءت تتزوج جاءت بمن بأبيها وليها رابعا قوله كها في الرواية الثانية والملك لا بد من مالك، والمالك هو المتصرف في الملك. الدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره من قولها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. أمسك حتى أوليه الدليل كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء فذكرت السيدة عائشة قالت من ذلك نكاح الرجل الرجل ابنته او ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته قالت فذلك نكاح الناس اليوم وفي دلالة على اشتراط الولي من هدم الإسلام ما سواه من الأنكحة، من هدم الإسلام ما سواه من الأنكحة، والإبقاء عليه، ومن الفرق بينه وبين أنكحة الجاهلية. هو وجود الولي وجود الولي الدليل العاشر وهو خطاب الإسلام الرجل في كل آيات النكاح بل والطلاق ولم يخاطب في ذلك المرأة خطابا مباشرا هات كل آيات النكاح تجد الخطاب لمن للرجل بما دل على اشتراط الولاية وإلا لما كان هناك معنى لتخصيص الخطاب بالرجال الدليل عاشر حادي عشر ولما قرن الإسلام المرأة بالطفل وقال إني أحرج حق الضعيفين والطفل لا ولاية له يعني على ماله كما قال تعالى وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أمواله فهنا شوف لم يجعل الطفل ولاية على ماله حتى يبلغ ماذا النكاح بما تبلغ النكاح صارت له ولاية على ماذا على ماله يعني على نفسه فلما أشبه المرأة الطفل لم يجعل لها ولاية على ماذا على نفسها وهذا الدليل رقم كم الحادي عشر الدليل الثاني عشر النظر الصحيح واشتراط الولاية فيه مصالح شرعية كبرى من أمها ما تحقق بالمصاهرة من الرباط والأواصر المطلوبة شرعا ومن حفظ حقوق المرأة ومن حفظ حقوق المرأة يبا هذه كم دليلا الآن طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ولزالت معنا مسائل كثيرة جدا تحت مسألة الولاية هذه منها الإجابة عن شبه القائلين بعدم اشتراط الولي ومنها أصلا ما تقوم به الولاية أو شروط الذي يجب توافرها في من في الولي ومن السلطان إلى آخره والله تعالى المفق المستعان